119. فجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادثين 110. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون 114. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 115. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا 119. كذلك نجزي القوم المجرمين 110. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه 111. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة 112. فما أغنى عنهم سمعهم ولا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 111. ويوم يورض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق 112. قالوا بلى وربنا 113. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 114. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا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 119. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم